قامني يا جبال أوفا تسامي إنني بالعمل فأودة مغرم ليس يدني عزيمتي طول قرب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى الشهادة غونا مسلمون أيها الجبال طويل لا تحرك ديف إنني أنا مسلم أنا من أمة تبالي بعمر و بزادك و صار دبنا الوليد قد حباه الاهوين فأضحت تاه الناس كل أمر الرشيد تاه الناس كل أمر الرشيد طامني يا جلال أو فجسامي ليس يثني عزيمتي طول ضرب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم قادة العالم للخير دهر فاستقاموا على رؤاة تجديدي ولإن دارنا الزمان فذلت سوف تعتز غد بالوليد ما خبات جذوة العقيدة فينا لا ولا تراجع للوثوب مثل ما يخدع الزفر غريما بانهزام فصولة للغضوب طامن يا جبال أو فاتسامن إنني بالعلل تؤمن ليس يكفي عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم وإذا حل لك الظلام فحتم سوف يأتي الضياء بعد الغيوب تشرق الشمس فوق كل الروابي فرق بالفجر بعد ذاك واملي يا جبال اوفا تسامى إنني بالعلى اودت مورا ليس يدني عزيمتي طول تربت أو عظيم فهمتي منه اعظم او عظيم فهمتي منه